لم يبين هنا أيراه أحد ومن الذي يراه ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يراه ولكن جاء الجواب مقرونا بالدليل والإحصاء في قوله تعالى بعده ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين لأن من جعل للإنسان عينين يبصر بهما ويعلم منه خائنة الأعين ولسانا ينطق به ويحصي عليه ما يلفظ من قول وهداه الطريق طريق البذل وطريق الامساك فإذا كان الأمر كذلك فلن ينفق درهما إلا وهو سبحانه يعلمه ويراه قوله تعالى وهديناه النجدين أن نجد الطريق وهو كما تقدم في سورة الإنسان بعد تفصيل خلق الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبثليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل أي الطريق على كلا الأمرين بدليل قوله إما شاكرا وإما كفورا وتقدم المعنى هناك ويأتي في السورة بعدها عند قوله جل وعلا فألهمها فجورها وتقواها زيادة إضاح له إن شاء الله تعالى قوله تعالى فلقتحم العقبة بين المراد بالعقبة فيما بعد بقوله تعالى وما أدراك ما العقبة ثم ذكر تفصيلها وقد ذكر أن كل ما جاء بصيغه وما أدراك فقد جاء تفصيله بعده كقوله تعالى القارعة ما القارعه وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبذول الآيات وتقدم عند قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وفي تفسير العقبة بالمذكورات من فك الرقبة وإطعام اليتيم والمسكين توجيه إلى ضرورة الإنفاق حقا لا ما يدعيه الإنسان بدون حقيقة في قوله أهلكت مالا لبدا أما فك الرقبة فإنه الإسهام في عتق الرقيق والاستقلال في عتقها يعبر عنه بفك النسمة، وهذا العنصر من العمل بالغ الأهمية، حيث قدم في سلم الاقتحام لتلك العقبة، وقد جاءت السنة ببيان فضل هذا العمل، حتى أصبح عتق الرقيق أو فك النسمة يعادل به عتق المعتق من النار. كل عضو بعض وفيه نصوص عديدة ساقها ابن كثير رحمه الله تعالى وفي هذا إشعار بحقيقة موقف الإسلام من الرق ومدا حرصه وتطلعه إلى تحرير الرقاب فهو هنا يجعل عتق الرقبة سلم اقتحام العقبة وجعله عتقا للمعتق من النار كل عضو بعضو ومعلوم أن كل مسلم يسعى لذلك وجعله كفارة لكل يمين وللظهار بين الزوجين وكفارة القتل الخطأ كل ذلك نوافذ لإطلاق الأسارة وفك الرقاب في الوقت الذي لم يفتح للاسترقاق إلا بابا واحدا هو الأسر في القتال مع المشركين لا غير وهما مما سبق تنبيها عليه ردا على المستشرقين ومن تأثر بهم في دعواهم على الإسلام أنه متعطش لاسترقاق الأحرار انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه كلام على قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في سورة الإسراء وحديث حول ذلك قوله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي شدة وجود والساغب هو الجائر قال القرطبي وأنشد أبو عبيدة فلو كنت جارا يبن قيس لعاصم لما بيت شبعانا وجارك ساغبا أي لو كنت جارا بحق تعنى بحق الجار لما حدث لجارك هذا وهذا القيد لحال الإطعام دليل على قوة الإيمان بالجزاء وتقديم ما عند الله على ما في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا على ما تقدم من أن الضمير في حبه أنه للطعام وهذا غالب في حالات الشدة والمسغبه وقوله جل وعلا كذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فهي أعلى منازل الفضيلة في الإطعام. وقوله يتيما ذا مقربه، اليتيم من حرم أبويه أو أحدهما. وقد خصوا في اللغة يتيم الحيوان بما فقد الأم، وفي الطير بما فقد الأبوين، وفي الإنسان بمن فقد الأب. وذا مقربه أي قرابه. وخص به لأن الإطعام في حقه أفضل وأولى من غيره وفيه الحديث أن الصدقة على القريب صدقة وصلة وعلى البعيد صدقة فقط والأحاديث في الإحسان إلى اليتيم متضافره ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابه والتي تليها قوله تعالى أو مسكينا ذا متربه قيل المسكين من السكون وقلة الحركة والمتربة اللصوق بالتراب وقد اختلف في التفريق بين المسكين والفقير أيهما أشد احتياجا وما حد كل منهما فاتفقوا أولا على أنه إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمع افترقا وإذا ذكر أحدهما فقط فيشمل الثاني معه ويكون الحكم جامعا لهما كما هو هنا فالإطعام يشمل الاثنين معه وإذا اجتمعا فرق بينهما بالتعريف فالمسكين كما تقدم والفقير قالوا مأخوذ من الفقرة وهي الحفرة تحفر للنخلة ونحوها للغرس فكأنه نزل إلى حفرة لم يخرج منها وقيل من فقار الظهر وإذا أخذت فقار منها عجز عن الحركة فقيل على هذا إن الفقير أشد حاجة ويرجحه ما جاء في قول الله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم مساكين مع وجود سفينة لهم يتسببون عليها للمعيشة ولقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا الحديث مع قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الفقر وهذا الذي عليه الجمهور خلافا لمالك رحمهم الله تعالى وقد قالوا في تعريف كل منهما المسكين من يجد أقل مما يكفيه والفقير من لا يجد شيئا والله تعالى أعلم قوله تعالى ثم كان من الذين آمنوا هذا قيد في اقتحام العقبة بتلك الأعمال من عتق أو إطعام لأن عمل غير المؤمن لا يجعله يقتحم العقبة يوم القيامة لاحباط عمله والاستفائه جزاءه في الدنيا وثم هنا للترتيب الذكري للزمن لأن الإيمان مشروط وجوده عند العمل وتقدم للشيخ رحمة الله تعالى علينا وعليه بيان شروط قبول العمل وصحته في سورة الإسراء عند قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن وكقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن لأن الإيمان هو العمل الأساسي في حمل العبد على عمل الخير يبتغي به الثواب وخاصة الإنفاق في سبيل الله لأنه بذل دون عوض عاجل وقد بحث العلماء موضوع عمل الكافر الذي عمله حالة كفره ثم أسلم هل ينتفع به بعد إسلامه أم لا والراجح أنه ينتفع به كما ذكر القرطبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه بعدما أسلم قال يا رسول الله ان كنا نتحنث بأعمال في الجاهلية فهل لنا منها شيء فقال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير وحديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم الطعام ويفك العاني ويعتق الرقاب ويحمل على ابله لله فهل ينفعه ذلك شيئا؟ قال لا إنه لم يقل يوما رب اغذر لي خطيئة يوم الدين ومفهومه أنه لو قالها أي لو أسلم فقالها لكان ينفعه والله تعالى أعلم قوله تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تتمة لصفاتهم والصبر عام على الطاعة وعن المعصية والمرحمة زيادة في الرحمة وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن وذكر المرحمة هنا يتناسب مع العطف على الرقيق والمسكين واليتيم والله تعالى أعلم أيها المستمعون الكرام حسبنا من هذا اللقاء ما قد سلف ولنا بعده إن شاء الله لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته